بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع هذه الرسالة اللطيفة المباركة لمعة الاعتقاد وهي للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي العمري العدوي القرشي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن السابع الهجري سنة عشرين قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجى لهم يهدي من يشاء بحكمته قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقته رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قلوت الوتر وقني شر ما قضيت هذه المسألة وهي مسألة الإيمان أو مسألة الإيمان بالقضاء والقدر هذه من العقائد المقررة بل ركن من أركان الإيمان أن الإنسان يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر مقادير الخلائق ولذلك قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فالمؤمن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء وكتبه سبحانه وتعالى وأن كل ما يحدث في العالم العلوي والعالم السفلي في الأرض وفي السماء كل ما يحدث بلا استثناء لا يحدث إلا بإرادة الله تبارك وتعالى وقدره لا يمكن أبدا أن يحدث شيء رغم عن الله أبدا ولكن هذه الإرادة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين إلى إرادة شرعية وإرادة قدرية والذي ضيع و أضل كثيرا من الناس وأنهم لا يفرقون بين هاتين الإرادتين لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية ووفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى التفريق بين هاتين الإرادتين بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية وخير مثال على ذلك يذكره أهل العلم في مصنفاتهم تلك المجادلة والمحاورة التي تمت بين القاضي عبد الجبار الهمدان المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسرائيلي، وذلك أنه قدر الله تبارك وأن الأمير هو ليس خليفة الأمير المعتمد. ابن عباد دخل عليه القاضي عبد الجبار المعتزلي وكان عنده ابو اسحاق الاسفرايني فقال القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء وهذه كما يعني يعبر عنها اهل العلم بقولهم كلمه حق اريد بها باطل كما قال الخوارج لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله قال كلمة حق طريد بها باطل من منا لا يقول إن الله منزه عن الفحشاء بل الذي لا يقول إن الله منزه عن الفحشاء كافر لا شك أن الله منزه عن الفحشاء سبحانه وتعالى ولكن القاضي عبد, الجب عبد الجبار أراد شيئا آخر أراد أن الله لم يخلق الفحشاء أو لم تقع الفحشاء بإرادته سبحانه وتعالى لأنهم يقولون إن الله لم يكتب أعمال العباد وإنما الأمر أنف مستأنف كلما حدث شيء كتب ولو كان الله كتب قبل أن يحدث يكون أيش ظلم الناس واجبرهم على الباطل وأمرهم به لأنهم لا يفرقون كما قلت بين الإرادة القدره والإرادة الشرعية فكل قدرية شرعية وكل شرعية قدرية عندهم فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء فرد عليه الاسرائين وقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحان من لا يقع في ملكه كما قال ابن هنا لا يقع إلا مراده. سبحانه وتعالى ما في معصية تقع غصبا عن الله أبدا لا يمكن كفر الكافر بإرادته وإيمان المؤمن بإرادته ولو شاء العصم الناس جميعا كما عصم الملائكه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أليس الذي خلق الملائكة هو الذي خلق البشر الذي جعل في الملائكة هذه الخاصيه قادر أن يجعلها في البشر سبحانه وتعالى ولكنه لحكمته ما أراد هذا فرد إذن الإسرائيلي وقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء عندها قال القاضي عبد الجبار الذي كما قلنا لا يفرق بين القدرية والشرعية قال أن يحب ربنا ان يعصى لأن عنده إرادة المحبة هي إرادة القدر ولا فرق بينهما فعنده كون المعصية وقعت معناها أن الله يحبها يعني الله يريدها لأنه ما عنده إرادة قدرية وإرادة شرعية بل إرادة واحدة هي قدرية شرعية فقال يريد ربنا أن يعصى يحب ربنا أن يعصى فقال له الإسرائيلي يعصى ربنا قهرا طيب لو سلمنا لك أن الله لا يحب أن يعصى يعصى لما يعصى الواقع ماذا يقول الواقع ها وين تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرسته العصاه أكثر من الطائعين هذا اذا قلنا العصاه الكفار وإلى عصات المؤمنين بعد فيهم الله به عليم قال أيعصى ربنا قهرا طيب لو سلمنا لا يريد أن يعصى هو يعصى ما يعصى الواقع فمعنى كلامك يا قاضي ماذا أن المعصية تقع بدون إرادتي وهي معنى بدون إرادتي يعني ماذا يعني قهرا قال أيعصى ربنا قهرا فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى لأن عندهم ما في شيء مقدر ومكتوب يقول أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى يعني بالهلاك والضياع وجهنم أحسن إلي أم أثاء يعني إذا قلتم إن الله قدر مقادير الخلائق وقدر على أبي لهب مثلا أنه يموت كافرا وحكم عليه بهذا قبل خلقه معناها أن الله إيش ظلمه ونحن نقول أن الله ظالم سبحانه وتعالى وعيدها قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم اسى فقال أبو سحاق إن كان منعك ما هو لك فقد اسى وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء يعني إن كان منعك هداية الدلالة والإرشاد ان كان منعك أنه لم يرسل رسولا لم ينزل كتابا لم يأمرك لم ينهك فقد أساء إليك والله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن كان منعك ما هو له وهي هداية التوفيق لي. والإلهام فيختص برحمته من يشاء لكنه لم يظلمك ابدا إذا اخترت الرداء تحمل ما اخترت أنت الذي اخترت الرداء وليس الله أجبرك على الرداء والأمر كما قال الله تبارك تعالى فأما ثمود فهديناهم بعدين فاستحبوا العمى على الهدى إذن هداهم أو ما هداهم هداهم وهي هداية الدلالة والإرشاد ابدا لا يمكن أبدا أن يعذب الله أحدا وهو لم يهديه هداية الدلالة أبدا لا يمكن لكن كونه اختارها أو لم يختار هذا يتحمله هو انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من هو الشاكر ومن هو الكفور الإنسان إذن أبو لهب هل منع من الهداية أو هو الذي تكبر عليها هو الذي تكبر عليه ابو جهل الم يدعه النبي الى الاسلام ابو طالب الم ياته النبي وهو على فراش الموت يدعوه ما الذي منعه قال اني استحي ان ترتفع استي على راسي اذن هو الذي امتنع هو الذي يتحمل كل ما في القضيه ان الله سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا يعلم ما سيختار أبو لهب ويعلم ما سيختار عمر ويعلم ما سيختار أبو جهل ويعلم ما سيختار معاذ ويعلم ما سيختار عقبة ويعلم ما سيختار أبي بن كعب يعلم هذا كله سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا يعلم أفعالنا قبل خلقنا فكتب ما سنفعل باختيارنا لا باجباره سبحانه وتعالى فكتب اختياراتنا سبحانه وتعالى ولكن من الذي اختار نحن من الذي أتى هنا هل منكم من أحد الآن مربوط جايبين غصب ولا باختياركم باختياركم ومن ذهب إلى السينما ومن ذهب إلى الربا ومن ذهب إلى الزنا ومن ذهب إلى الشرك هل باختياره أو أجبر باختياره لكن الله يعلم أنكم ستأتون إلى هنا فكتب عنده قبل خلقنا أننا سنأتي إلى هذا المكان وأولئك كتب علم أنهم سيذهبون إلى تلك الأماكن فكتب عنده سبحانه لكن من الذي اختار أنتم اختارتم وهم اختاروا كل ما في الأمر أن الله كتب اختياراتنا لكن نحن الذي اخترنا فالكتابة التي كتبها الله تبارك وتعالى ليس فيها تدخل لاجبارك على فعل الطاعة أو فعل المعصية وإذلك عندما يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار يقول أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأولاك يدخلوا النار بما كانوا يعملون وليس بما كتب الله وإنما بعملهم إذن يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى ولا يخرج شيء عن مشيئته المشيئة هي الإرادة القدرية المشيئة هي الإرادة القدرية ما قدره الله تبارك وتعالى وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره لا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أبد ماذا يقول النبي لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ثم ماذا رفعت الأقلام وجفت الصحف متى جفت قبل خلق السماوات والأرض قدر مقادير الخلائق وكتبها قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة والله الذي لا إله هو إن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر لن يهاب احدا ولن يخاف شيئا ولن يحتاج إلى أن يكذب ولا أن يحتاج إلى أن يزور ولا أن يرشي ولا أن يفعل أي محرم خوفا من شيء مستقبلي لأنه يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكن ضعيف الإيمان بالقضاء والقدر يظن أنه إذا احتال أو كذب أو رشى أو فعل أنه سيتغير القدر وأنه لن يصيبه الذي كتب وهذا باطل من القول فالإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان نوعا من القوة ونوعا من الثبات واذا كان المؤمن مجرأ ان تصيبه المصيبة يقول ايش ها ان لله وانا اليه راجعون قدر الله وما شاء فعل قدر الله خلاص انتهى الامر انتهى الامر مجرد ان يتذكر ان هذا الامر مكتوب ومقدر يعني معناها مهما فعل من الحيل والاحتياطات وكذا لن تمنع المقدور لن تمنع المكتوب فيعمل لما بعد المكتوب ولا يضيع وقته فيما مضى وإنما يعمل لما سيأتي دائما قال اراد ما العالم فاعلوه ولو عصمه لما خالفوه ولو شاء ان يطيعه جميعا لا طاعوه خلق الخلق وأفعالهم وما تشاؤونه إلا ان شاء الله فجعل لك مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى قال وقدر ارزاقهم واجلهم إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه من ذلك ثم يكون مضغه من ذلك ثم يرسل اليه الملك ويؤمره بنفخ الروح ثم يؤمر بكتبه اربع بكتبه اجله وعمله و... ورزقه وشقي او سعيد هذا اين أي مكتوب متى وانت في بطن امك رزقك مكتوب وإذاك ما اخطا من قال ورزقك لا و... وليس يزيد في الرزق العناء ورزقك, ورزقك ليس ينقصه التاني وليس يزيد في الرزق العناء ابدا ولذا نسال سؤال الان يذكرون ان اخوين جلس معا فقال أحدهما ما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي ولو جلست في بيتي ولم أتحرك رزقي يأتيني فقال الآخر أبدا لا بد من السعي لا بد أن تسعى لتحصل رزقك الذي يقول الذي يقول يأتيني رزقي وأنا في مكاني يرفع يده منكم أنتم الذي يقول رزقي ياتيني طالما ان الله كتبه لي ياتيني ولو انا في مكاني الذي يقول هذا القول يرفع يده منكم طيب الذي يقول لا بد من السعي حتى ينال الانسان ما كتب الله له من الرزق يرفع يده طيب ماشي. نذكر لكم قصه نرى من خلالها أيها القولين الصواب. يذكرون أن خوين جلسا، فقال أحدهما رزقي يأتيني ولو كنت في مكانه. قال الآخر أبدًا لا بد من السعي. فاسعوا فيها فامشوا في مناكبها. السع لتحصي رزقك قال طيب خير شر. فخرج الذي يقول لا بد من السعي وجلس الذي يقول رزقي يأتيني ولو كنت في مكانه. فلما خرج هذا واذا غصن تفاح قد خرج من المزرعه التي هو فيها وتفاحه سقطت على الارض فتكون حلالا فهذا جاء واخذت تفاحه ثم نظر اليها قالها يقول رزقي يا ثيني ايه كلا الحين <تصفيق> انسان لابد ان يفعل يحصل الرغ يقول لولا اني خرجت ما حصلته هذا الرزق فجاء لي ياكلها فاخذته الشفقه على أخي فرجع الى أخي خاف انه يموت جوع فقال فلان قال نعم ثم رمها عليه سلقتها ايش قال شوف لولا اني خرجت ما حصلنا هذا الرزق قريب بس من اللي اكل <تصفيق> اذا كلاهما مصيب كلاهما مصيب والله الذي لا رزقك يأتيك. ولو كنت في مكانك لكن السعي هذا أمر شرعي آخر هذا فيه الأجر وفيه الإثم لكن ما كتب لك سياتيك ولو كنت في مكانك فالقصد إذن أن الأرزاق مكتوبة والاجال مكتوبة وإذا الذي يجاهد ويقاتل وكذا لن يموت قبل يومه والجالس في بيته والذي وكذا لن يموت قبل يومه وتأمل قول خالد رضي الله عنه خالد بن وليد يعني رجل حرب يمكن جلس في المعارك اكثر ما جلس مع أهله ويحب المعركة أكثر من زوجته وأولاده ولا لا يقول والله ما من يوم أصبح فيه الناس أصبح فيه العدو في ليلة باردة شاسية يصبح فيها عدوا احب الي من ان يبشر بغلاب أو تزف إلي زوجات جميله يعني رجل يعني الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله على المشركين يحب القتال رجل قتال وإذاك ما روى عن النبي من حل شيء قليل تفرغ للجهاد هذا الرجل يعني كسرت في يده اسياخ كثيره وتعرض للموت ما أقول كل يوم لكن في كل معركة يدخلها يتعرض للموت حتى إنه لما يعني قربت وفاته وكان على فراش الموت يقول والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم صوب من كل مكان يقول أضع شبر تذي هكذا لازم أحوش ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. وين ما مات؟ يقول والله ما في جسدي موضع الشبر إلا في إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. وها أذا وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت عين الجبناء دش خايفين؟ دش خايفين؟ هذا ما خلت معركة ما دخلت وما مت في المعركة ما مت في المعركة. ليش؟ لأن الله ما كتب أجله إلا هنا. وكان مكتوبا هذا وهو في بطن أمه وإذا قال يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود في القاعدة فهو قبل الفطامي فالإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان ويطمئنه ويسهل أمره كله ثم ذكر قال وقدر أرداقهم وأجالهم يهدي من يشاء بحكمته ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك ومنها لا يسألوا, لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقدير وما أصاره مصيبه وفمن يريد الله ان يهديه فالقصد إذن أن هذه هي أقدار الله التي كتبها كلكم يعرف رجلا يقال له أبو الحسن الأشعري الذي تنسب ينسب إليه المذهب الأشعري اليوم أبو الحسن الأشعري الذي هو علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى هذا الرجل ولد يتيما وكانت أمه بعد موت أبيه تزوجت رجلا يقال له أبو علي الجبائي وأبو علي الجبائي هذا رأس معتدلة في زمنه فتربى أبو الحسن الأشعري عند الأشعري عند زوج أمه يقال له ربيبه تربى عنده فطبيعي جدا هذا ياخذه معه للدروس والحلاق وغيرها كذا فتشرب الاعتزال فكان أبو الحسن الأشعري معتزليا رغم أنفه بالولادة أبواه يهودانه أو يمجسانه النصرانه، فالمهم أنه صار معتزليا حتى بلغ الأربعين من عمره وكان تمر عليه بعض قضايا الاعتزال ولا يقبلها في عقله ولكنه يفوتها حتى جاء اليوم الذي وقف فيه ابو الحسن على المنبر ثم نادى زوج أمه أبا علي الجبائي لأن المعتزل يقولون ان ما في شيء مكتوب وما في شيء مقدر والأمر أنف بعد ما تفعل يكتب الله لأن لو كتب قبل ما تفعل يكون إيش هناك ظلم هناك إيش ظلم يقولون ويقوم ويجب على الله أن يفعل لك الأحسن ونحن نقول يجب على الله أن نقول الله يفعل ما يريد سبحانه ما في شيء يجب على الله سبحانه وتعالى هم يقول لا يجب على الله أن يفعل وذاك عندهم قاعدة أو كلمة قال ليس بالإمكان أحسن مما كان لانه لو ما أعطاك أحسن شيء يكون ظلمك هكذا يقولون فصعد أبو الحسن على المنبر ثم نادى زوج أمه فقال يا أبا علي قال نعم قال حدثني عن ثلاثة إخوة قال ما لهم قال أحدهم عمل بالطاعات طوال عمره حتى توفاه الله تبارك وتعالى فما مصيره عندكم قال في الجنة قال صدقت قال وله أخ آخر قد اشرف على نفسه بالمعاصي وقفر كثيراً فما مصيره عندكم؟ قال هذا في جهنم لأن المعتزلة يذهبون إلى أنه في منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا وفي الآخرة في جهنم صاحب الكبيرة قال فما مصيره؟ قال في جهنم قال أصبت أصبت على البناء على معتقدهم قال ولهم أخ ثالث مات صغيراً أين يكون الصغير هذا قال في الجنة وهذا هو الصحيح أن أطفال المسلمين في الجنة قال في الجنة قال اصبت أصبت سؤال ثاني قال نعم قال هذا الصغير الذي دخل الجنة هل ينال منزلة أخيه الكبير في الجنة؟ لأن الجنة منازل ودرجات قال هل ينال منزلة أخيه الكبير في الجنة؟ قال لا قال لماذا؟ قال لم يعمل كما عمل صلى وصام وزكى وحج وجاهد وامر ونهى ودعا وفعل واضح فلا يمكن ان يحمد رب هذا دخل الجنه بدون عمل هذا ما عمل شيء ودخل الجنه كيف يساوب بالذي عمل ودخل الجنه لا ينال درجته قال يشتكي ويعترض على الله قال بما يعترض قال يقول رب ما امهلتني وكان المفروض تفعل لي الاصلح والاصلح لان تتركني حتى أكبر فإذا كبرت أفعل أحسن ما فعل وأنا احسن ما نال فأنا ظلمت يقول فكيف يجيبه الله إذا قالني ظلمت ما أخذ فرصتي فماذا يكون جواب قال الجواب سهل قال ماذا يجيب قال يجيبه الله أنك لو كبرت لضللت ومن إحساني إليك أني امدتك وأنت صغير هذا من الإحسان إليك لأنك لو كبرت ضللت فأنا إحساني إليك أن تموت وأنت صغير احمد ربك قال طيب يعترض الذي كبر وضل قال ماذا يقول يقول لماذا أنا ما أمتني وأنا صغير لماذا تركتني أظل كان أنا أمتني وأنا صغير فسكت الجبائي ولم يحر جوابا فعندها ترك أبو الحسن الأشعري ذلك المذهب وانتسب إلى مذهب أحمد بن حنبل أذهب أهل السنة لذلك دعوة الأشاعر اليوم انهم ينتسبون أبو الحسن الأشعري دعوة باطلة وابو الحسن العشري الشعري منهم براء والاشاعره اليوم هم على طريق المعتزله في علم الكلام وليسوا على طريق الاشاعره الاولين او ابو الحسن الشعري رحمه الله تعالى وله كتاب الإبانة ذكر فيه عقيدته وان شاء الله يسر الله تبارك وتعالى يكون لنا في يوم من الايام قراءه لهذا الكتيب وكتاب الابانه عن أصول الديانه لابو الحسن العشري رحمه الله تعالى الاصل الشاهد من هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله تبارك وتعالى يفعل لك الخير سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد سبحانه جل وعلا قال وقال النبي آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره يعني من الله أن كل ما يصدر هو من الله سبحانه وتعالى طبعا الحلو والمر في القدر بما يصيبك أنت ليس في حقيقة الأمر وإلا الله تبارك وتعالى ما يكتب لك إلا الخير عسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإنما الخير والشر باعتبار العاقبة وإذا قالوا إيش الـ الـ عن الشيب مثلا الشيب كره مكروه الشيب الانسان في حال الشيب يكون إيش عاجزا عن تصرف احيانا عاجز عن الحمل عاجز عن السماع يبدأ يضعف الإنسان يقول الشيب كره وكره أنه فارقة للمفارقة الشيب ماذا؟ الموت لأن ما في شيء يرجع مرة ثانية مفارقة الشيب هو الموت لا خلنا شايف شايف بستعيش يقول الشيب كرهن وكرهن أن وفارقه الآن شرب الدواء مر لكن يشربه الإنسان لماذا؟ للعاقبة يتحمل المر للعاقبة وهي عاقبة إيش؟ الشفاء أن يشفى من هذا المرض فالشر والخير بالنظر إلى العاقبة القتال كره الإنسان يتعرض فيه لكن العاقبة خير اما النصر واما الشهاده طيب إذن الحلو والمر في وقت الاصابه والخير والشر في وقت العاقبه طيب قالوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن اقيني شر ما قضيت هل الله تبارك وتعالى يفعل الشر الله ما يفعل الشر خلق الشر نعم الله خلق الشر لا خالق الا الله من رات الشر ها شيطان. ابليس شيطان رجيم من خلق ابليس الله سبحانه وتعالى اذا الله خلق الشر لكنه خلق خلقه ابتلاء سبحانه وتعالى واختبارا لا خلقه وامر بفعله بل خلق الله الشر وحذرنا من فعله سبحانه وتعالى فالله إذا خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن لم يامر بالشر بل امر بالخير سبحانه وتعالى وإذاك لا يجوز أن ينسب الشر الى الله فعلا ولكن ينسب إلى الله خلقا نقول خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى لكن لا ينسب إليه كما أن إبراهيم الله عليه الصلاة والسلام انظروا كيف يتأدب مع الله قال وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني مع الذي يشف... يشفيك والذي يمرضك كله لا هل يستطيع أحد أن يمرض غير الله سبحانه وتعالى لكن الأدب مع الله تبارك الله قال إذا مرضت وإذا مرث وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فلما ذكر رشد نسبه الى الله ولما ذكر الرشد لم ينسبه الى الله سبحانه وتعالى انظروا الى قصه الخضر مع موسى عليه الصلاه والسلام لما قتل الغلام ماذا قال قالوا اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقه ما طغيان وكفر أن يبدلها ما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا رحمة إذن نسب كل فعل إيش؟ لنفسه لأن ظاهر القتل شر لكن شوف الجدار ماذا قال قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة بعدين فراد ربك ولم يقول فاردنا مع أنه هو الذي فعل هذا هو الذي فعل هذا ولكن لما كان قتل الغلام ظاهره شر نسبه إلى نفسه ولما كان بناء الجدار ظاهره خير نسبه إلى الله وإذاك في النهاية كلها, كلها ماذا قال؟ قال وما فعلته عن أمري كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن الأدب مع الله تبارك وتعالى لا ينسب الشر نقول إيش؟ والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك فعلا وإن كان ينسب إليه خلقا سبحانه وتعالى قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتنابه نواهيه هذا ما يجوز إنسان يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي يقولون رجلا جاء إلى عمر وقد سرق وقيمت عليه الحجة واعترف بالسرقة فقال عمر اقطعوا يده في مشكلة؟ عندك مشكلة؟ ها؟ ما في مشكلة قال عمر اقطعوا يده سرق فقال الرجل يا أمير المنزل لحظة لحظة يا قال نعم قال انما سرقت بقضاء الله، يعني الله كاتب علي. تحاسبني على شيء كاتب علي؟ إنما سرقت بقضاء الله، فقال عمر، ونحن نقطعها بقضاء الله. <تصفيق> نقطعه، وبعدين يقول قطعوها بقضاء الله، كل <تصفيق> مشكلة عليه. قرْنَحُ نقطعها بقضاء الله أيضاً. قدر الله عليك، أنت تقول قدر علينا ان نقطع. <تصفيق> يده. نعم، لا يحتج بقضاء الله وقدر على فعله. المعاصر يقول الله كتب علي المعصر. أنت ما تدري ماذا كتب الله عليك هل تعلم الغيب فلا ك... هذا ما يتألي على الله أن يقول كتب علي ما تدري أنه كتب عليك وما كتب عليك إلا بعد أن يفعل الإنسان هذا الفعل لكن قبل أن يفعل هذا الدعاء علم الغيب والعياذ بالله نعم قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك لا يكلف الله نفسه إلا أسعها وانه لم يجبر أحدا على معصية واضطره إلى ترك طاعة أبدا لا يجبرك الله على معصية ولا يجبرك على ترك طاعة أبدا وإنما أنت الذي تختار الطاعه و أنت الذي اختار خلاف ذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت إذن الطاعة كسب لك والمعصية كذلك نعم قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره لماذا لأن العبد مخلوق لله وكذلك فعله مخلوق لله تبارك وتعالى فمن هذا الاعتبار من هذا النظر أن العبد مخلوق وفعله وكسبه مخلوق لله تبارك وتعالى ينسب إلى الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى فالعمل إذا ينسب إلى العبد كسبا لان هو الذي اكتسب هذا الفعل وينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا إذن ينسب إلى العبد كسبا وتحصيلا وينسب إلى الله خلقا وتقديرا هذا اختصر قضية القضاء والقدر قال الايمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان قول باللسان هذا الإيمان القولي عمل بالأركان عمل الجوارح اعتقاد في الجنان هو عمل القلبي هذا عمل القلب لذلك نقول الإيمان ما وقر القلب ونطق به اللسان صدقه العمل هذا الإيمان قال يزيد بالطاعة وينقصه بالعصيان قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه فجعل عباده الله واخلاص القلب واقام الصلاه ويتازكى كله من الدين وقال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق هذا الحديث فيصل في هذه المساله يقول الايمان بضع وستون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله هذا ايش هذا نطق باللسان وادناها اماطه الاذى عن طريق هذا عمل بالاركان تكمله الحديث ايش والحياء شعبه من الايمان وهذا عمله القلب فاذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال الله نبه الى هذه الاركان الثلاثه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وهي قول اللسان وأدناها اماطه الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوارح قال والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب إذا الإيمان كله على هذه الأمور الثلاثة قال فجعل القول والعمل من الإيمان قال تعالى فزاد فزاد فزاد فزادتهم إيمانا وأما الذين عام فزادتهم إيمانا وقال وليزدادوا إيمانا إذن الإيمان إيش؟ يزيد أنت ترى في نفسك هذا الأمر أنت ترى نفسك احيانا يعني محبا للطاعة تريد أن تقرأ القرآن تريد أن تصلي تريد أن تعطي المسكين تريد أن تجاهد تريد أن تأمر تحسن الإيمان عندك زايد وحيث ترى في نفسك خمولا وضعفا طيب وترددا عن فعل الطاعة هذا ايش معنى الإيمان ناقص هكذا سبحان الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان وهذا هو الصحيح أن ما يزال الله تبارك يخرج من النار حتى يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعيرة ابدا يعني أقل شيء المؤمن عندك شيء من الإيمان فإنك لا يمكن أبدا أن تخلد في نار جهنم أبدا وأن الجنه في النهاية لا يدخلها إلا مؤمن والنار في النهاية لا يخلد فيها إلا كافر طالما أن الإنسان عنده إيمان فإنه سيخرج من النار أو لا يدخلها بحسب أعماله نعم قال ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا لأن الإيمان احيانا يكون باشياء معلومة وشياء غيبية وإذك الله لما مدح المؤمنين ماذا قال قال ألف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فذكر اول صفة يتصف بها اولئك انهم يؤمنون بالغيب قال نعلم انه حق وصدق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلنا ولم نطلع على حقيقته او على حقيقة معناه مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظة لا ينام فان قريشا انكرته وأكبرته ولا تنكر المنامات، إذن كل شيء طالما انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، سواء رأيناه بعيوننا أو لم نره، لأن لا يمكن أبدا أن يقول لا أؤمن إلا بما رأيته بعيني أبدا، بل إن الله مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، فنؤمن بما رأيناه بعيوننا ونؤمن بما لم نره، طالما أن الذي أخبر به صادق أمين نصدق ونقبل ما اخبر به قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقى عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه هذا الحديث يقول المازري وابن خزيمة وغيرهما من أهل العلم يقول هذا الحديث غصه في حلوق المبتدعة يعني لا يقبلون هذا الحديث والفيصل بين اهل السنة واغل البدعة هذا الحديث يقولون من قبله فهو من اهل السنة ومن رده فهو من اهل البدعة وأن الله تبارك وتعالى أرسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما لقيه قاله موسى من أنت؟ قال أنا ملك الموت جئت لقبي روحك فلطمه موسى صكه ضربه ففقا عينه فرجع موسى الى ملك الموت فقال ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت لطمني وهذه عيني فرد الله له عينه ثم قال ارجع إليه فقل له ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة تصيبها سنة إذن تحريف على الحياة لك بكل شعرة سنة بعد أكثر فرجع ملك الموت إلى موسى فقال يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة فقال له موسى وماذا بعد ذلك قال الموت آخره بموت حنا نقولش آخر العمر موت بموت إنك ميت وإنهم ميت قال وبعد قال الموت قال فالآن إذن إذا كان كذا فالآن إذن هذا الموت يرفض هذا هذا الحديث يرفضه هل البدعة يقول كيف موسى يضرب ملك الموت وأهل السنة يقبلونه وإن كان امور الغيب التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي لم نحضرها ولكننا نؤمن بها وكان ملك الموت في السابق يأتي الناس على صورة رجل ليس لك مثل الآن في سابق العهد في عهد الأنبياء كان يأتي الموت على صورة رجل لأنه ملك يقبض ركما جبريل وغيره يأتون على صورة رجال، فكذلك ملك الموت يأتي على صورة رجل فجاء ملك موسى انصره رجل وموسى معروف عصاه السم كان مستهدفاً من فرعون وغير فرعون يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الرجل إن, إن, ان الملا ياتمرون بك يقتلوك فكان مستهدفاً فتصور جاءه رجل قال اريد ان اقتلك ماذا سيفعل معه موسى فضربه موسى عليه الصلاه ما كان يدري ان هذا ملك الموت فصكه موسى ملك الموت ادبا مع موسى عصا السلام سكت لأن موسى أفضل منه عند الله تبارك وأكرم كريم الله سبحانه وتعالى فأدا مع موسى سكت فرجع إلى ربه تبارك قال يا رب حصل كيت وكيت مع موسى ماذا أقبض روحه أيضا أو ماذا أفعل فعاد الله له عينه كما كان العين البشرية لأنه جاء صورة بشر ليست العين الحقيقية لأن الملك إيش أنوار صحيح لا نعم نورانيه اجساد نورانيه الملائكه لا ترى الا اذا تمثلت لكن مخلوقه من نور والملائكه مخلوقه و الشياطين مخلوقه من نار الشيطان تشوفون انتم وإن كان اصل خلقه من نار لكنه لا يرى كما قال الله انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم كذلك الملائكه لا نراها فجبريل هنا او الملك هنا عفوا جاء إلى موسى بصورة البشرية والذي لطم موسى لطم ماذا لطم الصورة البشرية وليس الملك فلما رجع إلى ربه قاله ربه بعد أن عاد إليه عينه قال افعل كيف وكيف فرجع ملك الموت فلما راه موسى مرة ثانية وإذا عينه قد شفيت وإذا الرجل يقول الكلام نفسه ويقول ضع يدك على ظهر ثور وكذا أيقنا موسى أن هذا فعلا ملك الموت أن القضية ما هو شخص آدم يريد قتله يعني الان لما يجي حق ابو عمر مثل الحين انا اقول له جاك الموت يا تارك الصلاه أنا, انا انا انا ملك الموت الناس لما تقول هالكلام هذا اخذها ملك الموت على ان يقضي عليك وهذا اللي الناس يتكلمون نبي فظن موسى ان هذا الذي جاءه كذلك فلطمه على هذا فلما جاءه مره ثانيه وقد شفيت عينه عادت كما كانت وجاء بكلام مرتب يقول لك ربك ضعا على الله يتوقع ثم قال ثم الموت أي قناموس أن هذا فعلا ما تموت قال فالآن إذن وتوفاه الله تبارك وتعالى قال من ذلك اشراط الساعة أي نؤمن بها وان كانت غيبا بالنسبة لنا مثل خروج الدجال ونزول عيسى خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم الدجال رجل من بني آدم رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فتنة يفتن الله تبارك وتعالى به الناس ويختبر فيه دينهم واتباعهم ثم يهلكه الله تبارك وتعالى يد عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه وهو موجود على وجه الأرض ولكن لا يعلم مكانه مقيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويحذر قومه الدجال وهي من أعظم الفتن التي تصيب الناس ويكون أكثر أتباعه النساء وأكثر أتباعه اليهود وخاصة من يهود أصفهان من إيران هؤلاء يكون أكثر أتباع الدجال ويدخل الأرض كلها ما عدا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلها ويلجأ الناس إلى عيسى عند خروج الدجال ثم يذهبون إلى الشام يكون اجتماعهم في الشام المؤمنون هناك ثم يكون القتال ويقتل الدجال يقتله عيسى صلوات ربه وسلامه عليه قال نزولي عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم نبي رسول من أولي العزم العزمية الرسل لم يكمل رسالته بعد أدى بعض رسالتي وبقي البعض رفعه الله إليه كما قال إني متوفيك ورافعك إلي فالله رفع عيسى إليه وسيأتي ليكمل ولكن على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فعيسى إذن عاش دورين الدور الأول على شريعة موسى والدور الثاني على شريعة محمد أما العقيدة فواحده عقيدة موسى وعيسى ومحمد واحدة وإنما الشريعة تختلف فعندما ينزل سيحكم شريعة محمد صلى الله عليهم جميعا وعيسى بن مريم أول ما ينزل ينزل في الشام أيضا صلاة ربي سلام ويتبعه المؤمنون هناك وأول ما ينزل ينزل وقت صلاة العصر وكانوا قد قدموا إمامهم ليصلي بهم فينزل عيسى صلى فيقدمونه إلى الصلاة فيقول بل إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة فيصلي رجل من المسلمين بالناس وفيهم عيسى صلى الله عليه وسلم وبعد هذه الصلاة يستلم عيسى زمام الأمور وقد جاء في بعض الاحاديث أن هذا الرجل الذي يصلي خلفه عيسى هو الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهدي هذه الأمة وهو رجل من بني هاشم من ولدي فاطمة رضي الله عنها اسمه على اسم النبي وأبيها على اسم البي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هذا الذي يصلي خلفه الدجال عفوا عيسى صلى الله على قول أكثر أهلي العلم قال وخروج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر عددهم كبير وما روي من أن أحدهم ينام على أذن ويلتحف بالأذن الثانية وأن رؤوسهم مطارق انهم عمالقة وغير هذا كلام كله غير صحيح ما ثبت شيء من هذا كل ما ثبت أن يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن الكريم مع ذي القرنين ذكرهم الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فأن نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فجعل السد بين يأجوج ومأجود وما زال السد موجودا الله اعلم بمكانه فإذا جاء اليوم الذي يقدر الله فيه الخروج لهم يفتحون هذا السد ويخرجون ويخرجون ويفسدون في الأرض مرة ثانية وهذه علامة على قيام الساعة قال وخروج الدابة وهذه الدابة كذلك يعني حيوان يمشي على أربع يدب على أربع ذكر أن يكون معها خاتم سليمان وعصى موسى طيب وأنها تميز المؤمنه من الكافر وخروج هذه الدابة كذلك دليل على أن الساعة قد قربت قال وطلوع الشمس من مغربها الشمس كل يوم تطلع من المشرق تستأذن ربها فتطلع من المشرق وتتجه إلى المغرب فإذا جاء اليوم الثاني استأذنت وهكذا فيأتي يوم للشمس تطلع من المشرق فتذهب إلى المغرب ثم تستأذن لتشرق فلا يدلها لها بل تطلع مرة ثانية من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب فهذا أيضا إذان بقيام الساعة وهذا فيه قول الله تبارك وتعالى ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية هو طلوع الشمس من مغربها أن تطلع الشمس من البعض يقول تشرق الشمس من المغرب لا ما تشرق تطلع من المغرب لأن تشرق من الشروق من المشرق لكن هنا تطلع من المغرب نعم قال وأشباه ذلك مما صح به النقل قال وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة هذا نؤمن به كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قالوا النار يعرضون عليها في قبورهم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليعدبان وما يعذبان في كبير ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع أي في الصلاة قبل السلام اللهم نعذروا أن جهنم وعذاب القبر وفتنة المحلمات ومن المسيح الدجال فيؤمن المسلمون بعذاب القبر وإن كانوا لا يدركون كنها هذا الأمر ولكن يؤمنون والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى أما ما يقول به البعض وهو أنه لو فتحت قبرا لما وجدت شيئا هذا كان باطل إن ساحيا قد يتعدى أمامك وهو نائم وأنت لا تشعر به فهذه من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ونصدقها ونكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك الذين يعني ماتوا بحيث أكلتهم السباع أو احترقوا أو قطعوا كما فعل الرجل الذي قال لأولادي إذا أنا مت فخذوني فأحرقوني ثم ذروا نصفي في الهواء ونصفي ما جمعه الله فالذي جمع هذا قادر على يجمع من أكلته السباع ومن أحرقته النار ومن قطع إربا إربا يجمعهم الله جميعا ثم يوقع عليهم العذاب في قبورهم أو النعيم بحسب أعمالهم قال وفتنه القبر حق وسؤال منكر ونكير حق منكر ونكير قال بعض اهل العلم هما ملكان ملك اسمه منكر وملك اسمه نكير والصحيح والله الاعلم ان منكر ونكير لقبان وليس اسمين وانما هذان لقبان لملكين يختبران الانسان وهو في قبره فيجلسانه ويقررانه من ربك ما دينك ما هذا النبي الذي بعث أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ, ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من أجلات إلى ربهم ينسلون قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا بهما قلنا حفاة من النعال عرات من الملابس غرلا أي غير مختونين بهما أي ليس معهم شيء من حطام هذه الدنيا وإن كانت بهما هذه لم تصح في الرواية وإنما الذي صح في الرواية حفاثا عراتا غرلا وإما بهمه فلم تصح ولكن لو صحت فمعنى البهم هو الذي ال ال ال ال ليس معه شيء فاضي فارغ يعني ما معه أمواله ولا جاهو ولا هذا الذي كان عنده في الدنيا قال فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا قال أهل العلم الناس على ثلاثة أحوال وقال بعضهم على حالين اما الذين قالوا على ثلاثه احوال قالوا هناك من ياخذ كتابه باليمين هذا متفق عليه هذا حال الحال الثاني قالوا هناك اناس ياخذون كتابهم بالشمال هذا حال الحال الثالث قال اناس ياخذون كتابهم من وراء ظهرهم فهذا حال فقالوا اذا الناس على ثلاثه احوال قالوا المؤمن ياخذ كتابه بيمينه والكافر ياخذ كتابه بشماله والمنافق ياخذ كتابه من وراء ظهره وقال بعض اهل الناس على حالين الحال الأولى من يأخذ كتابه بيمين إذا من يأخذ كتابه بيمين هذا متفق عليه اول الحال فقال يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هو اللي بالشمال هو الذي من وراء ظهري لكن عبر مرة بالشمال وعبّر مرة من وراء لكن هو واحد هو يأخذه بشماله من وراء ظهري فمره عبّر بالشمال فقط ومره عبّر بالطريقة التي يأخذ بها إذا مرة عبر باليد التي يأخذ بها ومره عبر بالطريقة التي يأخذ بها لكن هي بالشمال من ورائي ظهري ويا كان الأمر هو مذموم قلنا شخص يأخذ بالشمال وشخص يأخذ من وراء ظهره كلاهما مذموم مرذول عند الله تبارك وتعنسى الله تبارك وإنجعلنا وياكم من يختبه باليمين طيب نقف هنا وبعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل والله أعلم